من أنا؟ أنا كمال. من أنت؟ أنا سمير. من أنا؟ أنا كمال. من أنت؟ أنا ليلى. من أنا؟ أنا كمال، من هو؟ هو حسن من أنا؟ أنا كمال، من هي؟ هي سميرة